লা মানবতা সমাধান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 ق إ الله لا يَأمر بالحشاء تقولونَ على الله مَا لا تَعْنمونُ الأم رّ بِطصطِ وَطمون جهَب عند كل مسجد وَدوه مُخْلصين وَجعوه مُخْلصينَ لا مّين كما ببدأكُ تَعودون فريق هد وَفريق حبّ عليهلَه يباللك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 ق هي للَّذين آمعملوا في الحياة الدنيا خالصَة يوم القيامة كذلكَ نُ نَصصللآيات لق يعلمون ق إنِما حم رًّا فاحِشَ مَا ظهرَمُنا وَما بطنَ والإثم والبَغويَ بغيرر الحَبّ والإثم وال بغي ب غيرر الحَطّ وَأَن تُشرك باللهه مالَ يونَزل البيس القلَ وأأَن تقولك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله আল্লাহ ইমান শামিদা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 اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالوا, قالوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَنُّوا عَنَّا قَالُوا ظَنُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنَّ حُسْهَ أَنَّكُمْ كَافِرِينَ قَالَ دَخَلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ من قبلكم من الجن كلما دخلت امه لعنت اختما حتى اذا الدارفوا حتى اذا الدارفوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا ربنا ما انا يضلون فاتهم عذابا وضعافا من النار قال لكل عذابا ولكن لا تعلمون قَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ كَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا لا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يدخلون الجنة حتى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 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا, لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتوها بما كنتم تعملون তবে আল্লাহ ইমন খাবি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 قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعا وغرتهم حياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا يوماهم هذا وما كانوا وما كانوا باياتنا يجحدون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 ارجاء ادرس ربنا بالحق فهل لنا من شفعان ابي يشفع لنا أو نرد, او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسر انفسهم وضل عنهم ما كان يفترون الله الله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 शुक्रवार थे सम्प्रचार सकाल साढ़े सतट टी नुद सलिबूर अबी रसूल सल्लासम के बोलते सुनि তিনি রমজানের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে ব্যক্তি রমজান মাসে ইমানের সাথে নেকির আশায় রাত্রির সালাত আদায় করবে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে সহি বুহারি তৃতীয় খণ্ড তারাবির সালাত অধ্যায় হাতের সংখ্যা 2008। এমন এক কিতাব যে কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখানোরানি কোরআন শুধুমাত্র মোমিনের সম্পদ নয়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 ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يبصل الرياح مشرا بين يدي رحمته حتى حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا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 الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر E ao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 سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم مِنَ المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا, وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ইমন খামীরা المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى سمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من هذه ناقة الله لكم آية أذهين قَهِلَ آيَةً فَذَروا تَأك في أأَض النن وَلا تّوهاف وَلا تّهَا بِسء فَيأقُذَكُْ ععَذااب ليم وَكرُرُ إِ جلَكُ خلَب مِن بعد عَ وَبَووكُمْ وَبَوكُم في الأضتَ التَّخذونَ منِن سُونهَا قُصوعًا وَتَمحِتَُ الجباللَ يوتاب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 فعقر الناقه وعدوا عن أمر ربه وقالوا وقالوا يا صالح اختنا بما تعدنا ان كنت من المفسدين فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنه وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون Allahi vaccines are so good! God is on the foundations of the kuvza Asli Asri is the Elohim ভালো মন্দের মাঝে তফাত করার জন্য চেতনা দিয়েছেন আল্লাহর তিনি জন্মগ্রহণ করে ইসলামের উপরে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর শেখ শাহিদুল্লাহ খান মাদানীম্মদার इनन्य गुणावलते अनुष्ठान इसलमानी फायदा शनिवार रे नट पुन समचारकाल आठटदेशे पीस टी बांगल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 আল্লা নৈকট্য লাভের উপায় প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ছটায় আনসম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে পিস বাংলায় মহিলা সাহাবীদের ইমান ছিল পরিপূর্ণ